وَلَوْ يُواخِذُ اللهَّهَُّا سَبِمَا كَسَبُ مَا تَرَكَ عَ ظَحْرِهَا مِن دَبَّتِ وَلَكِي وَخخِرُهُم وَلَكِي وَخخِرُهُم إلَى أَجَلٍ مُسَمَّا فَإِذاَا جَ جَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا سِينِ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ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 إِنَّ جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِىَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ آنَذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ